أن أبقى على الجمل حتى نصل إلى المدينة ما تقول لي انزل من جملي لا أبقى على الجمل حتى نصل المدينة هذا مثل ما ذكروا بعض الناس يحتال ذكروا أن امرأة أتت إلى مجموعة من التجار في البلد لهم مجلس يجلسون فيه فأقبلت إليهم قالت أيها القوم أنا امرأة زوجي غاب عني منذ عشر سنين ولم يطلقني ولم يخالعني ولم فأريد واحد منكم يتبرع يأتي عند القاضي يقول إيه أنا زوجها ويطلقني قدام القاضي عشان يعطيني سك طلاق بس أنا أدبر نفسي فتكاسلوا فقالت من يقوم معي وله مئة دينار يجي بس يقف عند القاضي يقول إيه أنا زوجها ترك طالق فمان الله شي ضرك ومئة دينار قام واحد منهم ملقوف كذا قال والله زين مئة دينار يلا قام معها ودخلوا على القاضي قال لها القاضية ما في طلاق قال تبت جبت زوجها بشرك لقينا زوجي المفقود لقينا قال الحمد لله يلا نخلصك الحين أنت زوجها قال نعم أنا زوجها ليش غايب الله هذيك عشر سنين قال والله تعرف ظروف الحياة وكذا غبت عشر سنين ما عليش يا قاضي قال يلا بتطلقها قال ليه بطلقها قال تبغى عوض تبغى مهر قال ما أبغى ولا شيء أبغى افتك منها بس قال يلا طلقها فقال لها أنت طالق طالق طالق ولما طلقها الثلاثا قالت يا أيها القاضي قال نعم قالت إني أطالبه بنفقه العشر سنين <تصفيق> إن كيدا كنا عظيم انتبه لا تلعب عليك حرمة قالت إني أطالبه بنفقه عشر سنين فقال كم نفقتك في الشهر قالت نفقت في الشهر عشرين دينارا يا الله تكفيني خبز وحليب عشان الرجال حابسني على على ذمته ما خلاني أترزق وتزوج وبعدين يقولون فحكم لها القاضي بخمسة آلاف دينار فالرجال تورط لا يقدر يقول مني بزوجها ثم من عاد يسجنها القاضي ويجلده يا كذاب ولا يقدر يقول إيه أنا زوجها ويقولون فاضطر وغرم لها خمسة آلاف دينار عطاها إياه بعدين قالت له حتى لا نظلمك هذه مئة دينار المرا خايفة تظلم مسكينة تعرف حرام الظلم فهي ما تبغى يطالبها يوم القيامة قالت وعدت كمية